มินชั่วฟบาล والناس هانت عليه ب ل علي و ى واللي ش ك ا من ضيم يحسبها عند الله مينشاف بل والناس ى هانت عليه ب ل علي و ى واللي ش ك ا من ضيم يحسبها عند الله واللي كتب بيكون เ و า ه น้าไ ل ้หัว ب ันชั ا วเปลว ا ل ن ่าแสน ا ่ و م ปเปลวม و ้ ا ل ม่ ل و อยู่มีท م ้ ي ซีฟ้าและชีตาไม ل ดู وعنده هموم مهما يدوم الحال ص ي ف ละชีต م ไ يدوم كلك وسع ي البال كل و ع ن د ه م في ناس ما ينامون هون ه و ت ه و ن من شاف بل والناس هانت عليه بالوان من شاف بل والناس هانت عليه بالوان واللي شكى من ضام يحسبها عن ฉัน ي ังบอล والن ا س هانت عليه ب ل و ลว่ ل วิลลี่ชักามนต์ดามยิ้ ل สบหา ل ยู่ในหล ب งวิลลี่คิดาบไม่กูวันน ا ضحك تفاء الخير يا ضايق الدنيا ك خلي ا ل ك د ر للغير ما جاكيت عداك ا ضحك تفاء الخير يا ضايق الدنيا ك خلي ا ل ك د ر للغير. ما ج ا เกียต่๊กดักทระศัตรูมส و ุ ن ه ا ินหัว ن ุนบิน والن ัสหัน عليه بلوان บินชัฟบ والن ัสห ا น عليه بلوان واللي شكى من ض ي م يحسبها ع ل ب ل و ا واللي شكى من ضام يحسبها عند الله واللي الكتاب بيكون هو انهويته من شاف بال والناس هانت عليه ب ا ل و ى تتعرض الأزمات تعيش يا ما تشوف أحد عزيزات م و ح د يقول ظروف تتعرض الأزمات تعيش ي ا م تشوف أحد عزيزات و ح د يقول ظروف و ح د يقول ديون هونها ويتون من شف بال والناس هانت عليه.